وروا مسلم في صحيحه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثا وثلاثين تسبيحه وثلاثا وثلاثين تحميدة وثلاثا وثلاثين تكبيرة وفي حديث آخر لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه